بوك 2 جشتة vjetة e 7 سبعة وستون سبعة وستون پر امرت pronار 2 ضمائر الملكية 2 ضمائر الملكية 2 سيزت النظاره النظاره كا هارور سيزت اي تي لقد نسي نظارته لقد نسي نظارته كو اي كا اي سيزت اي تي اين ترك نظارته يا تورا اين ترك نظارته يا ترى اورا الساعه الساعه اورا اتي اشت اي تي اش اي بريشور ساعته تالفه الساعه عاطلة اورا اش ن مور الساعه معلقه على الحائط الساعه معلقه على الحائط باشابورتا جواز السفر جواز السفر اي ا كاهومبور باشابورتو اي لقد فقد جواز سفره لقد فقد جواز سفره ا كا باشاپورتن اي اين ترك جواز سفره يا ترى اين ترك جواز سفره يا ترى اتو اتو اي ا تيره هم غن الخاص بهم بهم هم هن الخاص بهم بهم فميت نوك بوجين پرندریت <تصفيق> اتيره لا يستطيع الاطفال ان يجدوا والديهم لا يستطيع الاطفال ان يجدوا والديهم يا <تصفيق> كوبوين برندريط اى تيره لكن ها هم الولدان قادمون هناك لكن ها هم الوالدان قادمون هناك يو <تصفيق> يوي انتم قم <أنتم> الخاص بكم انتم قم الخاص بكم سي إشته، عضو تيمي جوي، زوتي ميلر كيف كانت رحله حضراتكم سيد ميلر كيف كانت رحله حضراتكم سيد ميلر او اشت غرويا جوي زوتي ميلر اين زوجة حضراتكم سيد ميلر أين زوجت حضرتكم سيد ميلر؟ يو يووي أنت كي حضرتك الخاص بك أنت كا حضرتك الخاص بك سي إشت أذتي من يووي زونيا شميد؟ كيف كانت رحله حضرتك مدام سميث كيف كانت رحله حضرتك مدام سميث سي اشت بورري جوي زونيا شميت اين زوج حضرتك مدام سميث اين زوج حضرتك مدام سميث